تتذكر؟ <تزكري> قلك إذا بدك على سطح الأمر هل أبواتي؟ ومن وين في عندي مراكب عن الأمر تيسافرون فيك؟ وقلك <وه> <قل> إذا بدك شم؟ اذا بدك شمس متل الشمس الفوق بهديكي وبتعرفي ما في شمس متعلقه ودت كومه كومة مكاتب العشق ليبعتهم للبحشاء عن غشمني ساعي البريد موصلنيكي النيكي و لما جلتنا ليكي. يا روحي يا عمري يا حبيب تلامر كنت انسى اسمك اللي فيه ناديك هو البوسي اللي امتر خاب عشرين قبل عصر ما كانت قري بس بطريقت فركشت فيكي ومرقوش فافك بال غلطه على شفاه وما بوستي احياتي عينيك لا لا Sadz, Sadz, Sadz,